لبّى الحكي والدردشه عشر مرات لبّى الحكي والدردشه عشر مرات ولبّى في ديتك من لسانك ولبّى كحل العيون الثمّة للعسجديات في خمرها سحر الأنوث التصبّى ألا على طاري عيونك سلامات تنعس في محجر جفونك تخبّى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 فتح وخلى الرمش بسكات بسكات يكفخ وبالموت البطيئي تنبى واصرف حنان ملكي صاحبك مات فالشوكولاتة والشهد والمربى والخوف والرمان والمشمشيات وحدايق فيها فواكه وقبى وليل انت لا معبه انجوم المجرات يشعل حريرك كل صيلة وقبى بالله سلملي على ابوك بالذات عسى والله انه يوم رباط بالله بالله سلم لي على بو فدا عسى والله انه يوم رباط ربى ربى غزال الليل في فتيل حرق الشام على ايدينك العاصي ترى سلامات بو عبد عبر البلاك بيري عبر البنكود 23 70 70 7 اي الله